ما تشغل فيه الأوقات طلب العلم الشرعي المستمد من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والذي هو نور وضياء لصاحبه تتبدد به ظلمات الباطل والأهواء والضلال ويميز به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والسنة والبدعة وهو أشرف ما اعتنى به المسلم وأولى الأمور بالاهتمام والتقديم لأن العلم مقدم على القول والعمل كما قال الله سبحانه وتعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل وقد جاءت الدلائل الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيان شرف العلم وعظيم فضله ورفيع مكانته ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالكسر لا إله إلا هو العزيز الحكيم قد دلت هذه الآية على شرف العلم من جهة أن الله عز وجل قرن شهادة العلماء مع شهادته وشهادة ملائكته بأنه سبحانه وتعالى الإله الحق والمعبود بحق والذي لا معبود بحق سواه ويقول الله سبحانه وقل رب زدني علما فأمر نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما وهذا فيه أوضح دلالة على فضل طلب العلم لأن الله سبحانه لم يأمر نبيه بطلب شيء أو طلب الازدياد من أي شيء إلا من العلم ويقول الله سبحانه وتعالى في بيان فضل العلم وعظيم شرفه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فميز جل وعلا بين أهل العلم وغيرهم وبين أنه لا يستوي من هو عالم بالحق ومن هو جاهل به وقال الله سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فبين أن الرفعة ونيل الدرجات العاليات إنما هو لأهل العلم ويقول تبارك وتعالى في بيان شرف أهل العلم وفضلهم إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذا فيه أن أهل العلم حقا وصدقا هم أهل الخشية ولدلة في القرآن الكريم على فضل العلم كثيرة جدا وكذلكم الادله في السنه النبويه والاحاديث الماثوره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن ذلك ما رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث أبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذا يدل على أن إقبال العبد على طلب العلم وحرصه عليه وعنايته به دليل وعلامة أو من العلامات على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به لأن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في الدين وجاء في الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثه الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واثر هو حديث عظيم في بيان فضل العلم وشرف أهله وعظيم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى وهو مشتمل على خمس جمل كل جملة منها دالة على فضل أهل العلم ورفيع مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وللإمام الحافظ إبن رجب رحمه الله جزء أخرده في شرح هذا الحديث وهو مطبوع ومن الأحاديث الصحيحة في فضل طلب العلم والدالة على عظيم شرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وهم مخرج في صحيح مسلم وهذا الحديث يدل على عظيم فضل العلم وعظيم الثواب المترتب على بدل العلم تعليما وتأليفا للمؤلفات وأن ذلك يترتب عليه ثواب عظيم في حياة الإنسان وبعد مماته ما وأنه بعد مماته ما لا ينقطع عمله بموته بل لا يزال ثوابه وأجره يجري له بعد موته كل من تفع منتفع واستفاد مستفيد من علمه وهذا يسمى بالعمر الثاني الذي يكون يكتب للإنسان لأن الله سبحانه وتعالى يكتب للإنسان أعماله التي قدمها في حياته ويكتب له سبحانه وتعالى آثار, آثار أعماله بعد وفاته إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم فالذي يكتب عمل العبد وأثر عمله وأثر العمل منه ما يكون في حياة الإنسان ومنه ما يكون بعد وفات الإنسان ولهذا فإن العلماء الذين تركوا علما وورثوا علما وتركوا مصنفات نافعات لا يزال ثوابهم يجري ويكتب لهم كل من تفع منتفع واستفاد مستفيد من كتبهم ومؤلفاتهم ومن الأحاديث الدالة على عظيم فضل العلم والتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا فيه إثبات الخيرية لمن اشتغل بكتاب الله سبحانه وتعالى تعلما وتعليما وأن من كان كذلك فهو من خيار الأمة وجاء في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الدعاء بالنظرة لمن اعتنى بالعلم فهما ومذاكره وتعليما له فقد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه وهذا الحديث في دلالة عظيمة على فضل العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم دعا لأهل العلم وطلابه بهذه الدعوة العظيمة المباركة. وعلى كل فإن النصوص في الدلالة على فضل العلم وعظيم شرفه كثيرة جدا فينبغي للمسلم والمسلمة أن يجتهد وأن تجتهد في اغتنام الأوقات في طلب العلم وأن يكون للعبد حظ من طلب العلم وتحصيله في كل يوم من أيامه وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد أن يصلي الصبح يقول اللهم إني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وهذه الدعوة المتكبرة مع تكرر الأيام في كل صباح تدل على أن طلب العلم النافع من أعظم مقاصد المسلم في كل يوم من أيامه وأن طلب العلم مقدم على طلب الرزق وتحصيل العمل لأن العلم هو الأساس الذي يميز به بين رزق طيب وخبيث وعمل صالح وغير صالح فينبغي على المسلم أن يعتني بطلب العلم في كل يوم من أيامه بحيث يكون له في كل يوم قسطا وحظا ونصيبا من ونصيبا من العلم وينبغي له في تحصيله للعلم أن يعنى عناية عظيمة بالإخلاص لله جل وعلا وتجريد القصد له في طلب العلم لأن طلب العلم عباده والعبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت لله سبحانه وتعالى خالصة قال الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولهذا ينبغي على من اتجهت همته للعلم ووجد فيه الحرص على تحصيل العلم أن يحرص على النية الصالحة والنية إذا كانت صالحة كانت سببا في بركة العلم وبركة العمل لأن الأمر كما قال بعض السلف رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كثير تصغيره النية فينبغي على من وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم أن يحذر من كل نية فاسدة وأن يحرص على أن يجعل نيته في التحصيل والطلب وجه الله سبحانه وتعالى وطلب رضاه جل في علاه كما أن مقام العلم يحتاج من العبد إلى جدا واجتهاد وحرصا على التحصيل ومجاهدة للنفس وبعد عن الخمول والكسل قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل لأن الكسل سبب للحرمان من الخير والفضائل وضده وهو الجد سبب لنيلي الخيرات وتحصيل الفضائل كما قيل الجد أي الحظ بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية غاية الأمل أي أن النصيب العظيم والحظ الوافر لا ينال إلا بالجد أما الكسل والخمول فإنه لا يفضي بصاحبه إلا إلى الحرمان فإذا ينبغي على العبد في هذا المقام أن يحرص على المجاهدة لنفسه في تحصيل العلم ونيله كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ومن الأمور المهمة العظيمة في هذا المقام بل هو أساس لا بد منه وأصل لا بد من العناية به أن يستعين طالب العلم في تحصيله للعلم بربه جل وعلا وقد مر معنا قول الله لنبيه وقل ربي زدني علما ومر معنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو كل يوم بعد صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فيحرص طالب العلم على الاستعانة بالله وطلب المد والعون والتوفيق منه سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ويقول سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون كما أن طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص اشد الحرص على العمل بالعلم لأن مقصود العلم العمل قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على العمل لأن العمل هو المقصود. العمل هو المقصود. أما إذا كان يجمع العلوم الكثيرة ويعرض عن العمل بها فإن علومه تكون حجة عليه. وقد قال. صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك او عليك أي حجة لك ان عملت به وحجة عليك ان لم تعمل به كما ان طالب العلم ينبغي عليه أن يحرص على التحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق الرفيعة كالرفق واللين والأنات والحلم والصبر وغير ذلك من الاخلاق الفاضلة العظيمة وأن يتأدب بالآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم والعلماء رحمهم الله كتبوا في ذلك كتابات كثيرة. ومن المختصرات النافعة في هذا الباب كتاب حليه طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى فإنه نافع في بابه ومفيد فائدة عظيمة ثم إذا وفق طالب العلم لتحصيل العلم والاستفادة من العلم والانتفاع به ينبغي عليه أن يحرص على بذل هذا العلم للآخرين والحرص على تعليمه لتعليم تعليمه للناس عملا بقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهذه السورة العظيمة أقسم الله سبحانه وتعالى فيها على خسارة الإنسان وأنه لا ينجو من الخسران إلا من آمن عن علم وعمل بما علم ودعا غيره إلى ذلك وصبر على ما يناله من الأذى وبما سبق يعلم أن هذا المقام مقام العلم وتعلمه والعمل به درجات مثل ما نقل الذهبي رحمه الله في السير سير على منبلا عن محمد بن النضر قال أول العلم الاستماع والإنصات ثم حفظه ثم العمل به ثم بثه اي نشر العلم ونشر العلم يترتب عليه ثواب عظيم لأن كل من يستفيد من علمة المتعلم ودعوته يكتب له مثل أجره كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله ويبقى هذا متسلسلا مستمرا كل ما انتفع الطلاب وطلاب الطلاب وطلابهم كل ما انتفع احد بعلم المتعلم كتب له اجره وكتب له ثوابه ولا شك ان هذا مما دل على فضل التعليم و فضل الحرص على نفع الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وأسر الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصالنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ونصنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين